ما أجملكم يا أهل طيبة هدأت الحروب الجاهلية التعيسة بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب لكنها لم تنتهي بعد أغمدت السيوف مؤقتا فلما جاء موعد الحج ركب بعض زعمائهم نحو مكة نصبوا خيامهم في منا ها هي خيامهم ما أبهاها وأجملها وما أجمل تلك الخطوات التي تتجه نحوها هنا التقى الغرباء بالغرباء هنا توقفت خطواته صلى الله عليه وسلم فتوقف التاريخ توقف يشكو مجهدا يترنح يتلقاه صلى الله عليه وسلم فينعشه بنبض التوحيد ويفسح له مسارات مضاءة بالوحي مزينة بالعلم والقلم هنا التقى أجمل ما في مكة مهبط الوحي بأجمل ما في يثرب مدينة الحب والنخيل يثرب عاشقة الأنبياء التي يقتلها الشوق إلى حبيبها فيقول علي رضي الله عنه دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فقال صلى الله عليه وسلم لهم ممن أنتم قالوا نفر من الخزرج عندها تذكر صلى الله عليه وسلم تدافع قبائل يهود نحو يثرب بحثا عن نبي منتظر فقال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلا وجلسا معه فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران افاق ابناؤه يسرب على كلام الله يشدهم يوقظهم فإذا هم أمام النبي الذي طالما تحدث عنه يهود وانتظروه إنه النبي الذي كلما حصل بينهم وبين يهود نزاع هددوهم فقالوا إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه نتعلم تبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم تلألأت عيون القوم سعادة وبشرى ورفرفت بقلوبهم وأرواحهم أنوار ومعارج سكت صلى الله عليه وسلم فالتفت بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقالوا يا قوم تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه قاموا بعد تشاورهم واتجهوا نحوه صلى الله عليه وسلم يعلنون قبول دعوته إلى الله عز وجل وقبول الإسلام ثم شكوا إليه حالهم وبشروه فقالوا بحروف تنزف ألما وتشع أملا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك وادعهم صلى الله عليه وسلم وانتهى الحج فرجعوا إلى ديارهم تتمايل مطاياهم بأجساد تحمل قلوبا أخرى وأرواحا أنقى ولما حطت رواحلهم بيثرب بدأ نور الإيمان يسري في البيوت شيئا فشيئا فلما حل موعد الحج التالي كان شوقهم إلى لقاء الحبيب لا يطاق